أه؟ ليلة القدر. إيش هو؟ ليلة القدر. ها اسمعوا الاخ ماذا يقول يقول ليله القدر تحصل ل... لكل عابد او للمعتكف فقط لا لكل عابد لكل من يعبد الله عز وجل في هذه الليله سواء كان معتكف او غير معتكف بل قد تحصل يعني يحصل الثواب والفضل والخير لمن لم يكن معتكفا اكثر لان بعض المعتكفين يضيع اوقاته في غير العبادة إما في النوم أو في الجدل أو في التحدث مع أصحابه وأصدقائه وهذا يحصل له الله أعلم بالأجر الذي يحصل له لكن الذي يعبد الله عز وجل يعني ولم يكن معتكف في بالنسبة للصلاة والقيام والتهجد وتلاوة القرآن هذا يحصل له ان شاء الله الخير الكثير وبالمناسبة يا أخوة على قضية هنا وهي أن بعض الناس يظن أن ليلة القدر لا يحصل فضلها إلا بالقيام بالصلاة فيصلي الليل كله وفي هذا اجهاد للنفس يا إخوة المراد بإحياء ليلة القدر بإحياء هذه الليالي إحياءها بأنواع العبادة وليس المراد أنك تحييها بالصلاه والقيام تحييها بجميع أنواع العبادة التي تكون في هذه الليالي فمثلا يقول القيام عبادة يعني الصلاة صلاة التراويح، صلاة التعجد كلها عبادة تلاوة القرآن عبادة الاستغفار عبادة الذكر عبادة السحور عبادة الاستعداد لذلك كل عبادة فليس المراد أنك, أنك تقوم قائما تلك الليلة كلها تصلي لأن عشرة رضي الله عنها كانت تقول ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة بالقيام حتى الصباح أو تقول ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ومرادها بذلك عن القيام في الصلاة ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام هذا حتى الصباح نعم يوجد إمام في قريتنا لا يجيد القراءة وهو يقرأ من المصحف ويصلي التراويح وليس لدينا إمام أفضل منه فهل يجوز الصلاة خلفه نعم تجوز الصلاة خلفه إذا كان صح الفاتحة عنده إذا كان يصحح الفاتحة بالقراءة ولا يحصل فيها ما يحيل المعنى من الخطأ صلاته صحية وصلاتكم صحية خصوصا وأنك تقول لا يوجد عندكم أفضل منه في القراءة فهو يصلبكم لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لكن إذا كان عنده ما يحيل المعنى فإن عليه أن يصحح القراءة إذا كان عنده ما يحيل المعنى في فاتحة الكتاب فمثلا الله يقول إياك نعبد لو كان المصلي يقول إياك نعبد أو يقول إذا إياك نعبد هذا لا يصح لأنه يحيل المعنى لأن المقصود إياك نعبد الله عز وجل ينعبده وحده دون من سواه لكن لو قال اياك نعبد يعني كأنه يخاطب امرأة أو إذا قال اياك نعبد كأنه يخاطب إنسان إياك نعبد. وكذلك أنعمت لو قال لو أن يقول أنعمت هذا يحيل المعنى لأن الله عز وجل يقول أنعمت عليهم فالفاتح يقول أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فإذا قال أنعمت كأنه يخاطب نفسه وكأنه هو المنعم، فالمهم إذا كان المع القراءة تحيل المعنى لا بد من تصحيح القراءة. نعم. إن لدي سبحان وأسبح بها تسبيحا مطلقا وليس لدي اعتقاد فيها، فهل هذا يجوز؟ إذا كانت سبحان تتخذ لعبه مثلا للتلهي بها لا بأس، إذا كانت للتلهي بها لا بأس، أما العبادة والتسبيح للعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشى إلى الأنامل التسبيح بالأنامل والفواصل فواصل الأنامل هذا هو الذي أرشى ذئيله النبي صلى الله عليه وسلم أما السبحة التي تتخذ للتلهي واللعبة هذه لا باس بها إن شاء الله نعم هل الساحة الخارجية تعتبر خارج المسجد وهل يجوز للمعتكف الخروج إليها الساحة الخارجية الآن من المسجد داخل في المسجد لأن الأسوار حاطت فيها الآن فهي تعتبر داخله في المسجد، ولذلك ترون الآن المظلات عليها، لأن من صلى فيها للحاجة حصل له الثواب إن شاء الله، حصل له ثواب التضعيف ويجوز للمعتكف أن يخرج إلى إلى الساحة، لأنها من المسجد. نعم. هل يجوز الاعتكاف لمدة خمسة أيام فقط؟ نعم، الاعتكاف راجع إلى راجع إلى المعتكف نفسه، لأن هذه عبادة. وعبادة تطوع، فالوقت الذي يريده الإنسان وينويه المعتكف يكون اعتكاف، يكون اعتكاف سواء كان خمسة أيام أو أكثر أو أقل، نعم. قمت بشراء شقة لاسكن فيها، ثم قمت بتاجيرها منذ أكثر من عام، فهل عليها زكاة وهل الزكاة على رأس المال أو على الإيجار؟ لا ليس ليس عليها, زكاة ليس عليها زكاة إنما الزكاة على الأجرة. الأجرة إذا قبضتها وحال عليها الحول وهي بيدك تزكي الأجرة إذا بلغت نصاد تزكي الأجرة وهكذا جميع الأعيان المنتجة جميع الأعيان التي تنتج الزكاة على الانتاج على نتاجها فإذا كانت عقار, تؤجر كان عقار يؤجر أو سيارة يؤجر أو مركوب يؤجر فإن الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول إذا قبضها وحال عليها الحول وبلغت نصاب وكذا المعدات أيضا المعدات المنتجة ليس فيها الزكاة في ذاتها وإنما على إنتاجها وهكذا نعم هل يجوز للمعتكف أن يحجز مكانا معينا في المسجد ليجلس فيه ويصلي فيه أو لغير المعتكف هل يجوز له ذلك أما المعتكف فله أن يعني, يعني يختار مكان ويكون هذا المكان خاصا به إذا سبق إليه له أن يختار هذا المكان ويعتكف فيه ويعبد الله فيه لأن وقته قد يطول وخروجه من, من وإخراجه من المعتكف قد يسبب له إشكال أما غير المعتكف غير المعتكف فإن سبق إلى مكان من المسجد فهو أول به أما أنه يحجز مكان خاص حتى بعد خروجه إلى اهله وإلى بيته وإلى حاجاته الخاصة فهذا مخالف للشراء لكن اذا سبق إلى مكان في المسجد فهو اولى به نعم اذكر لنا شروط الاعتكاف شروط الاعتكاف الاعتكاف ليس له شروط أن يكون في مسجد وان يكون الاعتكاف في مسجد وأن يتفرغ الإنسان فيه لعبادة المعتكف لعبادة الله عز وجل ولا يخرج منه إلا لما لا بد له من الخروج إليه لا يخرج من معتكفه إلا لأمر لا بد له من الخروج إليه نعم يقولون أن من أدرك ليلة القدر ومات وهو أقل من 83 سنة دخل الجنة ببركتها فهل هذا صحيح؟ لا, هذا لا, لا, لا نعلم هذا لا نعلم صحة هذا الكلام لكن لا شك. ولا ريب أن من أدرك ليلة القدر وهو يعبد الله عز وجل فهو على خير عظيم نعم أصلي التهجد في البيت بالمصحف لأني لا أحفظ القرآن فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح لكن الأولى أن الإنسان اذا لم يحفظ الأولى أنه يصلي مع في المساجد مع المسلمين يصلي معهم مع إمام حافظ لكن لو صليت على المصحف في منزلك فصلاةك صحيحه ان شاء الله وإن كان العلماء يكرهون بعض العلماء يكره الصلاة بالمصحف لماذا؟ قالوا لأن فيه حركة كثيرة والحركة الكثيرة منها ما يبطل الصلاة ومنها ما يكون مكروها في الصلاة فبعضهم يكره هذا لكن الصلاة إن شاء الله عليه حال فيما يظهر لي أنها صحيحة ولو صليت مع إمام يحفظ مع الجماعه فهذا أحسن من القراءة في المصحف نعم اعتمرت أنا وزوجتي وبعد أن انتهينا من العمر نسيت المرأة أن تقصر من شعرها فما الحكم في ذلك وبعد مدة تذكرت فقصرت من شعرها ليس عليها شيء بما أنها قد نسيت النسي له دور في تخفيف الأحكام الشرعية الله عز وجل يقول ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت ف... والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفية لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ف... يعني تعذر إن شاء الله بالنسيان وكونها قصرت بعدما تذكرت هذا هو العمل الصحيح إن شاء الله نعم. هل يجوز التصوير بالجوال داخل الحرم الأرواح وغيرها التصوير يا إخوة لا يجوز لا داخل الحرم ولا خارج إذا كان يصور ذوات الأرواح لا بالجوال ولا بغيره التصوير لا يجوز لعموم النصوص التي تحذر من التصوير وتدل على أنه كبيرة من الكبائر، لكن المقصود بذلك تصوير دوات الروح، أما الجمادات والمناظر فهذا تصويرها جائز لا بأس بتصويرها نعم. عندي محل تجاري وأنا لا أستفيد منه فهل عليه زكاة؟ لا ليش عليه زكاة؟ قلنا يعني المحلات يعني المحل العقارات التي تؤجر. أو المستاجرة ليس عليها زكاه إلا على الانتاج نعم إذا كان في المحل التجاري عندك إذا كان فيه بضاعة إذا كان فيه بضاعة معدل التجارة فإنك تقيمها عند مرور الحول وتزكي القيمة تخرج منها ربع العشر تزكي القيمة تخرج ربع العشر إذا كان فيها يعني بضاعة التجارية أما إذا كان المحل ليس فيه شيء فهذا ليس فيه زكاه ولا عليه زكاه. نعم هل العمل شرط في أصل الإيمان أم في كمال الإيمان وهل أثر عن مذهب الامام أبي حنيفة القول بأن العمل شرط في كمال الإيمان وهل ينعت الإمام أبي حنيفة بالإرجاء على كل حال هذا يعني السؤال غير مفيد الآن بالنسبة للأخوة الحضور لأن غالب الأخوة الحضور اتوا للعمره وطلاب العلم فيهم الذين يدركون هذا الأمر قلة فهذه المسألة تحتاج إلى وقت أطول وتحتاج إلى تفصيل أكثر وهذه بين طلاب العلم المتخصصين بين طلاب العلم المتخصصين وأرى أن الأخ السائل يعرضها خارج هذه الحلقة إن شاء الله وإسأل الله عز وجل التوفيق نعم متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي الاعتكاف يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي يريد الاعتكاف فيها يدخلها صلاة الفجر، يدخلها صلاة الفجر. فانتم يعني من الليلة هذه الليلة بداية العشر. فمن أراد أن يعتكف يدخل المعتكف هو صلاة الفجر. المكان الذي يريد أن يعتكف فيه. وهكذا يستمر ويخرج أيضا من معتكفه بعد صلاة المغرب ليلة العيد. بعد صلاة المغرب ليلة العيد نعم هل حلق اللحية حرام أم يجوز التقصير منها هذا يعني تكلمنا فيه بما سبق حلق اللحية يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعفائها وكان ملتحيا وأقر على اعفاء اللحية فالسنة القولية والفعلية والتقريرية داله على وجوب اعفاء اللحية لكن لا باس من تحسينها وتجميرها. لأن ابن عمر رضي الله عنه عنهما كان في العمره والحج يقبض لحيته هكذا ويأخذ من طولها ولما محمد رحمه الله تعالى وهو إمام السنة أهل السنة كان يجمل لحيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال فتجميلها لا بس طيب أما حلقها أو تقصيرها تقصيرا يعني يقرب من الحلق فهذا أمر ممنوع نعم. بعض الناس لا يحاذي الكعب مع الكعب والكتف مع الكتف فما نصيحتكم لهؤلاء على كل حال يا إخوة الصفوف في الصلاة امر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه أشد الحرص ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم يعني في الصلاة أو لا يخالفن الله بين بين إيش بين قلوبكم فتسوية الصفوف كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليه وأنتم أيها الإخوة الإمام يقول استووا ويأمركم بالاستواء والمسؤولية عليكم بعد ذلك تراصف الصفوف كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصف كما تسوي الخداح، ورأى رجلا بارزا صدره فضربه في صدره حتى يساوي من يكون بجانبه نعم من حج ولم يسعى ثم بعد ذلك تزوج ما قولكم في ذلك من حج ولم يسعى وتزوج بعد ذلك زواجه لا بد من تجديد العقد لا بد أن يجدد العقد لأنه عقد نكاحا وهو محرم باقي عليه الإحرام والعقد والعقد للمحرم أو المحرم لا يصح فيجدد العقد إن شاء الله نعم بعدما يسعى هذا السعي الذي الذي لم يسعه. نعم ما هي علامات قبول التوبة علامات قبول التوبة ذكر العلماء أن الإنسان تكون حاله بعدها خيرا من حاله قبلها تكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبلها يعني في العبادة والعمل فإن كان حاله كما هي أو أسوأ فالتوبه لم تصح بعد لا بد أن يجدد التوبة واعلموا يا إخوة أن التوبة الصادقة التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب والآثام يشترط لها ثلاثة شروط الشرط الأول الإقلاع عن الذنب الذي الذي صدر منه وكان عليه فإن كان ترك واجب فعله على الفور وإن كان فعلا محرم تركه على الفور الثاني الندم على هذا الفعل كيف يصدر منه يصدر تصدر منه هذه المعصيه الثالث العزم على الا يعود إليها أبدا مهما كانت الأحوال والظروف نعم وشرط رابع إذا كان الحق بينك وبين أخيك المسلم تطلب منه العفو منه والمسامحة وأن يحللك من هذا الحق الذي له نعم بعد ارتفاع الشمس قدر متر ونصف عن تقريبا نعم ربع ساعة تقريبا تقريبا ربع ساعة وفق الله الجميع